والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وطوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تشرون وما تعملون والله عليم من بداة ألم يأثكم نبأ الذين تفروا من قبل فداه ودار أنهم ولم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأثير مرسلهم بالزيمات فقالوا فقالوا أبشر يهذونا فكروا وتولوا واستغنا الله والله غني حنيج زعم الذين شفروا أذن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثنكم لتنزؤن بما عملتم وذلك على الله يكير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 ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكسد عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من سحسها الأنهار خالبين فيها أبدا ذلك الفوض العظيم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 والله بكل شيء عليم وأطيع الله وأطيع الرسول فإن سوليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليت وفك للمؤمنون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 والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شحنك فيه فأولئك هم المصلحون إن تقربوا الله قطبا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم